لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك وهن منك في الدين واسترزق الله مما في خزائنه فانما الامر بين الكاف والنون فانما الامر بين الكاف والنون لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك وهن في الدين واسترزق الله مما في خزائنه فإنما الأمر بين الكاف والنون فإنما الأمر بين الكاف والنون إن الذي tables ترجوه وتأمله من البنية مسكين ابن مسكين إن الذي انت ترجوه وتأمله من البنية ابن مسكيني مع أحسن الجودة في الدنيا وفي الدين مع أحسن الجودة في الدنيا وفي الدين وأقبح البخل في مصيغة من طيني وأقبح البخل في مصيغة من طيني وأقبح البخل في مصيغة من طيني تفضلنا المفلوبين على طاعين فإن ذا النوم من كف الدنيا وصد وضد في, في خزائنه فإنما الأمر بين الكاف والنوني فإنما الأمر بين الكاف والنوني لا تضيعن لمفلوق على بل ذلك ود نور منك في الدين واسترزق الله مما في خزائنه بانما لمو بين الكاف والنون فانما لمو بين الكافر والنون ما احسن الدين والدنيا اذا اجتمعا لبارك الله بدنيا بلاديني احسن الدين والدنيا اذا اجتمعا لا الله في دنيا بلا دين لو كان باللبيب يزداد اللبيب غنا لكان كل لبيب مثل قرول من حكم يعطي اللبيب ويعطي كل مأفوني يعطي اللبيب ويعطي كل مأفوني يعطي اللبيب ويعطي كل مأفوني لا تخطى عندي مخلوق على طمع فإن ذلك وهن منك في الدين واستغزق الله بما في خزائنه انما لمن بين الكاف والنون فانما لمن بين الكاف والنون لا تظن ان لمخلوق على طمع فان ذلك وهن من في الدين واسترزق الله إما في <تصفيق> خزائني فإن ملّم بين الكافي والنون فإن ملّم بين الكافي والنون فإن بين الكافي والنون فإن ملّم بين الكافي والنون فإن ملّم بين الكافي والنون فإن ملّم بين Where never love Ain't